بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلنا وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهنا رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتمه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتام عظيم يعيذكم الله أن تعوذوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم 114. والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون 115. ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله رءوف رحيم 116. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فهو الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم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 إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبذين زينتهم إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جلوبهن ولا يبذين زينتهم إلا لبعونتهم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 لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسده له فيها بالغذو والآصال رجاله للتجاره ولا بيع عن ذكر الله ولا يقنصنا في ايتاء الزكاه يقفون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجز يوم الله احسنا عمل ويزدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعته يحسدونهم وما لهم من ان حتى اذا جاء حتى اذا جاءهم لم يجدوا شيئا ووجدوا عندم فوفا حسابهم والله سريع الحساب او كظلمات في بحر النجين يوشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكذ يراها ومن لم يجعل الله له نورا فَمَا له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علن صلاته وتسديحه والله عليم بما ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير المتر ان الله يسجي سحابا ثم يلف بينه ثم يجعلهم ركاما ثم يجعل ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصيبه عن من يشاء يكاد سنى برق يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار والله خلق كل ذابة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 وَلَا يَرْتَابُوا أَن يَخَافُونَ أَن يَحِفَّ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ مَا بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا أَن نَّسْمَعَ وَأَطِعَ وَأُولَئِكَ هُمُ فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا رسول فإن تولوا فإن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 والالقَوعدد مِنَ النِس إَِّاتِ لا يغْجونَ لِكاحم فَلَْسَ عَلَ جُاح فَلَْسَ عَلَي جُنااحٌ أيمْ يَضعْنَ خِيابَهُ غَيرَ تَبَِجاتٍ بزينك وَإ يَسْتَافِفْ نَ خَير الهُم واللههُم سَمِي يَمعَ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 124. أو بيوت أعمانكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملبتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح من تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة